كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم ساقوا الله ورسوله وَمَن يساقوا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 للفقهاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ويصرون الله ورسول يتبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتون ويؤخرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولا كهم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا ولا تجعل في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 ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوّتلتم لنا صرا لكم والله يشهد إنهم لكاذبون لأن أخرج لا يخرجون معهم ولإن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 سُبْحَانَ مَنْ خَسِيَ اللَّهُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هو الله الحميد الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحزنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم